وَأَحْمَالُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ أَمْ أَتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمِسِّكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آباءنا على وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّ وَجَدْنَا أَبَا أَنَّ عَلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ سَيَحْزِنُ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَاعُهَا أُلَاءِ وَأَدَاءُهُمْ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 ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا, لجعلنا لمن يكفر بر لبيوتهم سحفا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 حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك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 أو نورياك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي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 عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكه مقترنين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 فاختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم الين هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته, أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الا يومئذ بعضهم لبعض عدو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 أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطافوا عليهن بصحف من ذهب وأكواب. وفيها ما تشتهيه الأفوس وتلذ الأعيون وأنتم فيها خالدون. وتلك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 ان مخلدون ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما, وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك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 سبحان رب, رب العرش عما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا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 ما ويعوده علم الساعه واليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق الا من شهد بالحق وهم يعلمون ولا ان سالتهم ولا ان سالتهم من خلقهم ليقولن الله فَإِنَّ يُؤْفَكُونَ وَقِيلَ هَيَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ